نحن جهلنا وعصينا واهملنا وقصرنا فاجعل لنا الى مرضاتك سبيلا ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا واجعل الجنه ماوى لنا وشرابنا فيها سلسبيلا وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما هو خير الله Allahu akbar. Aishhedu anna muhammad al rasoolu allah anna muhammad al allah Thank no.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 انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاه العشاء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 الحي الجميل الكريم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم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 ولكل من له حق وفضل علينا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله Aishhadu an محمد rasoolu الله Haya ala assalati haya ala alfalaah Qad uqoamati assalatu الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا يعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل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 السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها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 افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين الله, الله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 Allah akbar. الله أكبر الله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 Laha Akbar, Allah Akbar.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 Allah akbar. a akbar. Allah akbar. Allah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 وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين ولا طريق حميم فلو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ في ذَلِكَ لَا يَهْلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ كذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطار المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون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 وَإِذَا بطشتم بطشتم جبارين فَاتَّقُوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنين وجنات وعيون إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 كذبت سمود الموصلين اذ